وَاللَّيْلِ إِذْ أَذَبَرْ وَالصَّبَحِ إِذَا أَذْبَرْ إِنَّهَ آلَ إِحْذَى punya وما هي إلا ش ش ش والقبر ش أدبر الصبح إذا أسبر إنها لإحتى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم كلنا بما كثبت رهينة إلا ونو او کنند فما تنفعوهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة ضعرضين كأن لهم عمر مستنفرة فرغ دو كل امرئ من غم اي يكتب صحفا ملشره كلا كلا كلا بل لا يخافون الآخرة <تصفيق> كلا بل لا يخافون وليريد كل مرئ منهم أن يختار صحبا ولا أقسم بالنفس نفس اللهم ايحسب الانسان الا نجمع اضابه فلا قادرين على بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لا اقذب بيوم النهامة ولا قسمت منا منا ومنا ومنا ومنا ومنا ومنا ومنا ور بعد اذا برق أَنُ أَيَّانَ يَوْمُدُرْ a flower الذي يريد ال... <تصفيق> و الشمس والقمر لا تحلف بي لسانك للدرجة التي إن علينا جمعه قوة Um. Oh إذا بلغت التراقين وكيل من أفراق وظن أنه ترجمة <تصفيق> Lord oh, no. إنسان أن يترك سودانا لم يكن طفتا من بني سمدات أيّاً أيّاً تبغون أن أن الله 감이... لاين ذلك اللي But I shall خداوند الله أشدت خلقاً أمن rotpa oal san gandasa فأما. العظيم <تصفيق> الفاجئة واما من خاف مقمر به وانهى النفس عن العوى فان الجنة هي المقوى بهذه التلاوة المباركة لفاضلة القارئ الشيخ طاها النعماني قارئ الإزاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة والذي سوف يسجين بصوته بفجر الثلاثاء بمشيئة الله عبر إزاعة القرآن الكريم والبرنامج العام نصف الى ختام هذه الليلة القرآنية المباركة التي اقيمتنا للراحل الكريم اسأل الله ان يجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلا روح الراحل الكريم وان يجاف الارض عن جنبيه وان يلهمه له الصبر والسلوان ستقدم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة اخي الحبيب صاحب الادب الرفيع الذي لم يترك عزاء في الحائج موريث نصر العربية الا وكان دائما سباق اليه الاخ الحبيب الاساذ خالد الشربيني والاساذ والاسرة الكريمة والعائلة الكريمة بحارف الشكر والتقدير الى كل من واساهم في هذا العزاء اشكر مهندس صوت الحاج عوض ابو سنة بيز زهيرة واشاكر للصرابيق المقام لؤلؤة صرابيقات الاستاذ محمد كمال بالسمارة الكرباء الحاج واشاكر للكارباء شفتة امام باسم بلوين واجب ريافة الاستاذ جمال شبل بصدقاته إخوة اليمن إلى هنا يتوقف الأرسال عن هذا المكان وأشكر أيضا الأخ الحبيب الأستاذ محمد عادل صاحب رئيس موقع منتدى التلوث الذهبية على شركة إنترنت وشاكل الصدا الأعضاء الأخ الحبيب الأستاذ محمود الفار العضو المنتدب للشبكة العالمية لشبكة الإنترنت وإلى هنا يتوقف الأرسال فحتى أقابض على خير كان معكم من أسر المزاعين بالقنوات الفضائية عادل فؤاد أبو العز أترككم في أمان الله وأمنه وسلام الله عليكم ورحمةه وبركاته